وعادا وسمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد توعل القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا كَادَ لَيُضِلُّنا عَنِ الْهُدَىٰ لَوْلَا أَنْ صبرنا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ ضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلنعام بل هم أضل سبيلا